اثنان استمع إلى الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور أنا في الصف الطالب في المدرسة هذا هو المختبر هو مدير المدرسة هي مدرسة الكيمياء هذه مكتبة مدرسة الكيمياء في المختبر الطالبة في المقصف المعلم في غرفة المعلمين